غير أن المعنى الذي يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمان وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى ذكره من معرفة وإقرار وعمل بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونفسينا ونعوذ بهم لفرور ومن ونسيات أعمالنا ما يهدر الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هادي له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 وماذا لو الصواب وما القول في ذلك ان الايمان اسم للتصديق يقول كما قالت في العرب ويستدل بقوله وما انت بمؤمن لنا هذا هو دليل المتكلمين الذين قالوا ان الايمان هو التصديق ويقولون يعني بالاضافه الى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة التي هي لغته لغة العرب ولم يأتي بشيء زائد على اللغة وهذا غير مسلم اولا يقال أن التصديق لا يراد في الإيمان لا في اللفظ ولا في المعنى كما انكر ذلك كثير من اهل اللغه فهو غير مرادف فكيف يكون هو التصديق لان في لغه العرب مجرد التصديق يكون ايمان ولكن هل هو الايمان الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا مثل الدعاء مثل الصلاه الصلاة في لغة العرب الدعاء فلما قال صلى الله عليه وسلم إن أركان الإسلام إن من أركان الإسلام الصلاة أي قال إن هذا هو المفهوم في لغة العرب لا يجوز أن نقول هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بصلاة خاصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وتشتمل على التكبير وعلى التسليم وعلى الخضوع والذل في الركوع والسجود وغير ذلك والمجموع سماه صلاة وإن كان صلى الله عليه وسلم جاء بلغه العرب فإنه جاء بمعان زائدة على ما تعرفه العرب ومن ذلك الايمان فإن الإيمان ليس مجرد التصديق لأن هذا يخالف الواقع يخالف ذلك فمثلاً عمه أبو طالب صدق وكثير من المشرفين بل قال الله جل وعلا قد نعلم لا انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فهم يصدقونه لا يكذبونه فهل يسمى هذا ايمان فلا بد ان التصديق أنه الإقرار والقبول بما جاء به المصطفى يقر به ويقبله ويمتثل والا لا يكون ايمانا بمجرد تصديق النزاع في هذا التسمية هذا في الجمله ثم يقال ايضا نفس التصديق يتفاوت فإنسان عنده التصديق يكون جازما لا تردد فيه وإنسان يكون متعدد في ذلك يعني يمكن من يكون تصديقا لا يقبل الشك ولا يقبل الضيط وآخر لا أقل من هذا وهكذا ولكن حتى هذا لو قيل إنه هو الإيمان نفسه الشرعي فليس كذلك ثم لو سلم أنه في اللغة تصديق فنقول إن الإيمان أخص من ذلك الإيمان الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أخص مما جاء في لغة العرب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعاني زائدة على ما في لغة العرب والتي التي جاء بها إمامه أبجازا لكن قوله غير أن المعنى الذي يستحق به اسم اسم مؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمان وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى تعالى لكم من معرفة وإقرار وعمل فإذا هل يكون مجرد تصديق يعني يقول انه يعني زاد على هذا إماما لا لابد أن يكون قبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل به وإلا لا يكون مستحقا لاسم الإيمان وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يكون اطلاق الإيمان على غير هذا ثم هذا أيضا على هذا الإطلاق الذي يكره يتفاوت ولا يلزم أن يكون الإنسان إذا فرط في شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما ترك وإما أن يفعل ما هو مضاد الله أو من الأمور التي تكون منقصه له تكون لا يلزم انه يرفع عنه اسم الايمان يكون مؤمن ولكن ايمانه ليس كاملا فلا يكون في هذا مدخل لاهل الباطل مثل الخوارج والمعتزله الذين يقولون مثلا يقرون بان الايمان هو هذا ولا يكون مؤمن إلا إذا أقر بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من واجب واجتنب كل ما نهى عنه من محرم ولكن عندهم إذا أخل بشيء من ذلك فهو يخرج من الإيمان ويكون كافرا أو يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ولكنه يخرج من الإيمان كل هذا باطل يا المؤمنين يتفاوتون تفاوت عظيم في القبول وفي الإقرار وفي العمل يتفاوتون في هذا ولهذا فاوت الله جل وعلا بين منازلهم في الجنة فيها منازل مرتفعة جدا هذا كما الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله ما بين درجة أخرى مثل ما بين السماء والأرض والمقصود بالدرجة المنزلة كان مثلا هذا التفاوت في الدرجات فمعنى ذلك أنه مبني على التفاوت في الإيمان والعمل وهكذا أيضا في الجنة كلها بعضها فوق بعض فتتفاوت تفاوت الأعمال تفاوت ما يقوم في القلوب من خشية الله وخوفه الذي هو أصله الإيمان بالله جل وعلا والقيام بما أمر والاجتناب عما نهى عنه فهذا شيء يدركه الانسان في, في نفسه وفي غيره امر واقع وانكاره انكار للواقع الذي يقول ان الإيمان الناس فيه سواء في قال في اصله او قال في اصله وفرعه وكله غير صحيح الناس ليسوا لا في الأصل ولا في الفروع مختلفون اختلاف كثير ويكون هذا في كل عمل في كل عمل بإفراده فمثلا الصلاة يقوم اثنان في الصف واحد بجوار الآخر واحد تكون صلاته كاملة لها نور يصعد إلى السماء واخر دون هذا واخر اقل من ذلك وهكذا حسب ما يقوم في القلوب من الخشوع والحضور والخشيه لله جل وعلا والقيام بهذا الذي اوجبه الله جل وعلا على الوجه المطلوب فكثير من الناس لا يكتب له من صلاته إلا بعضها ما كلها وإن كانت مجزئه لا يؤمر بإعادتها ولكن اختلف مع من كان إذا قام إلى الصلاة كأنه يشاهد ربه يخافه يخاطبه إذا رفع يديه التكفير كأنه دخل على ربه جل وعلا وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام بالصلاة فإنه يناجي ربه الذي يستحضر هذا قليل من الناس المصلين من أول الصلاة إلى آخرها كذلك سائر الأعمال على هذا المنوال وهذا هو إيمان بالله جل وعلا فإذا صار هذا التفاوت فيكون هذا في جميع الاعمال والاعمال كما سبق أنها ركن من الإيمان كما قال ابن جرير هنا انه لا يطلق عليه اسم الإيمان بالإطلاق الكامل إلا إذا أدى جميع فرائض الله تعالى معرفة وإقرار وعمل فالمعرفة يعني العلم الذي يكون في القلب والإقرار قول اللسان والعمل عمل الأرض فهذا هو تعريف أهل السنة للإيمان قالوا إنه عقيدة مقول وعمل نعم قال رحمه الله وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرف من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته مصدق لله في خبره عن وحدانيته وأسمائه وصفاته فكذلك العارف بنبوة النبي الله صلى الله عليه وسلم المعتقد صحة ذلك وصحة ما جاء به من فرائض الله وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتشاب العباد وأفعالهم وكذلك الإقرار باللسان بعد ثبوته وكذلك العمل بفرائض الله التي فرضها على عباده تصديق من العامل بعمله ذلك لله جل ثناؤه ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرفه. من توحيد الله توحيد الله ليس محصورا على كونه واحدا في خلقه أو واحدا في ذاته أو واحدا في أوصافه وأفعاله بل يجب أن يكون في كل أمر يمتدله العبد أن يكون موحدا يعني أن يخلص ذلك العمل لله جل وعلا يكون خالصا وليس فيه شائبة شرك لا في شرك للغير ولا في حضوض النفس ومراداتها الدنيوية من ثنى أو طلب مدح أو يحظى عند الناس أو غير ذلك فإذا دخلت هذه الأمور في العمل فانها قوادح تقدح فيه وقد تصل الى ابطاله وإفساده التوحيد قول من توحيد الله يقول عام شامل في كل ما ذكر كل ما ذكر يجب ان يكون الله واحدا وله العمل وحده وكذلك العبد يجب ان يكون واحدا لربه يعني عبدا لربه لا يكون عبدا لهواه عبدا لشياطين أو عبدا لشهواته عبدا لبطنه أو لفرجه أو لغير ذلك إنه إذا توزعته هذه الأمور إنه لا يكون موحدا فالمقصود أن هذا إذا صح للعبد فهو المؤمن الكامل الايماني وهو الذي اخبر الله جل وعلا انه لا خوف عليه ولا هو يحزن لا يخاف مما يستقبله ولا يحزن على ما فاته وتركه من اول الدنيا اما اذا كان قد قصر في شيء من ذلك فهو لا يحصل له الكمال فهكذا الإيمان الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا والنقص يتفاوت ولهذا قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي سدل البخاري بهذه الايه على نقص الايمان ووجه استدلاله يقول انه قبل ان يكمل ناقص ولا ينزل من هذا ان يكون الذي مثل العمل قبل هذا من اهل الايمان انه يكون يعني فاته شيء لان هذا الواجب الذي اوجب عليه قام به فجاء بالإيمان كاملا ولكن الإيمان بنفسه الذي هو فراء واجبات واجتناب محرمات لم يكمل إلا ذلك اليوم والشيء الذي كمل كان قبل كماله فيه نقص هذا بالنسبة للأوامر والنواهي، ويكون كذلك بالنسبة للمتتج الممتثل القابل لهذا ان الذي جاء بالايمان كاملا والاعمال كامله أنه اكمل من غيره ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم للنساء إن, ان كنا ناقصات عقل ودين فلما قلنا ما نقص العقل والدين قال شهادة كنا شهادة راتين بشهادة رجل وأما نقص الدين فتبقى إذا كنا وقتا لا تصلي يعني وقت العادة وليس معنى ذلك أنها تؤاخذ بهذا لا لا تؤاخذ فهي معذوره وليس عليه إذن ولكن لا تكون مثل الذي يعمل هذا الوقت الذي تركت فيه لا تكون مثل من يصلي فالذي يعمل يتحصل على عمل أكثر من الذي لا يعمل هذا معنى نقص الدين يعني أنه ترك شيئا لا يجب عليه وقابله من عمل به فالذي عمل تحصل على عمل أكثر فالمقصود أن تفاوت الناس في هذا أمر لا ينكر ولا ينكره إلا إما مكابر أو مفرط في الجهل ولهذا ثبت زيادة الإيمان ونقصه، لأنه إذا ثبت زيادته فلا بد أن يكون ينقص الزيادة جاءت النصوص فيها في كتاب الله جل وعلا وأما النقص فمن اللازم من اللازم الجاء الزائد أنه قبل زيادته يكون ناقصا مع أنه جاء جاءت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم فيها التصريح لذلك كما في هذا الحديث وغيره فقوله وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب لا يكفي هذا تقول معارف القلوب وكذلك أعمال الجوارح الناس يتفاوتون فيها فمنهم من يأتي بها كاملة كما ذكر المثال في الصلاة ومنهم من لا يستطيع أن يأتي بها كاملة ويتفاوتون هذا تفاوت كثير فلذلك تفاوت إيمانهم هذا التفاوت كل هذا رد على الخوارج وكذلك المرجئه وكذلك المعتزلة فالحق هو ما قالوا أهل السنة وما قالوه في الإيمان وفي التوحيد وصفات الله جل وعلا كما سبق وهذا يدل عليه الإيمان من رحمه الله يتبعوا قول عن السنه ويقدره، ولكن في هذا يقول ان معارف القلوب عندنا اكتساب معنى اكتساب يعني ان العبد يكتسبها ولا فرق بين ان تكون اكتساب او تكون عمل ثم قالوا أفعالهم كذلك يعني أفعالهم يكتسبونها والإقرار باللسان بعد نبوته بعد ثبوته يعني بعد ثبوته من أول العمر أنه أيضا يزيد وينقص فمن الناس من يذكر الله كثيرا ويتلو كتابه كثيرا ومنهم من لا يقول كذلك قل من ذلك فالتفاوت ظاهر جدا في العمل كما أنه ظاهر في عمل القلب من الخشوع والخوف والخشية، وقد قال الله جل وعلا إنما يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله إنما هذه وإن دلت على الحصر فإنما تدل على الكمال إلا. فإلى العلماء قد يقع منه خشوع فالذل ولكن لا يصل الى الكمال وقوله وكذلك العمل بفرائض الله تعالى التي فرضها على عباده تصديق من العامل بعمله ذلك لله جل ثناؤه وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم كباع الله ومعلومون أن العامل لا يعتبر عمله إلا إذا كان متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يأتي بها على الوجه الأكمل هو الذي استحق اسم الإيمان على الإطلاق ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا أن إطلاق الإيمان رتب عليه رضوان الله والجنة لعدة آيات من كتاب الله جل وعلا نعم كما اقراره بوجوب فرض ذلك عليه تصديق منه لله ورسوله بإقراره أن ذلك له لازم فإذ كل هذه المعاني يستحق على كل واحد منهما على انفراده اسم إيمان نعم هذا يقول كما إقراره, إقراره يعني إقرار العبد الذي استحق اسم الإيمان كاملا في وجوب فرض ذلك عليه يعني أنه أقر بالفرائض تصديق منه لله ولرسوله وشرح لما سبق لله ورسوله بإقراره أن ذلك له لازم فكل هذه المعاني يستحق على كل كل واحد منها على انفراده اسم إيمان يعني أن الأعمال أنها يتدخل في مسمى الإيمان هذا مراده وهو يقول أنها كونه قبلها وعلم أنها فرض عليه لازم ثم قام بها وأداها كما امر هو إيمان إيمان بالله جل وعلا استحق به الدخول في مسمى الإيمان الكامل نعم وكان العبد مأمورا بالقيام بجميعها كما هو مأمور ببعضها وإن كانت العقوبة, العقوبة على تضيع بعضها أغلب وفي تضييع بعضها أخف كان بينا أنه غير جائز تسمية أحد مؤمنا ووصله به مطلقا من غير وصل إلا لمن استكمل معاني التصديق الذي هو جماع أداء جميع فرائض الله يعني, يعني هذا أسلوب من يعني يختلف عن الرسالي التي قد يتألف الناس وقد يكون في شيء من الصعوبة من لم يألف كما سبق وكان العبد مأمورا بالقيام بجميع بجميعها يعني الفرائض وكذلك اجتناب النوائب كما هو مأمور ببعضها يعني أنه جميعها مأمور ببعضها إنه لا تفرق بين بين شيء منها وكانت العقوبة على تضييع بعضها أغلط يعني يقصده أن بعضها آكد من بعض وألزل من بعض وإن كان كلها واجبة إذا كان العقوبة أغلط على بعضها فكذلك الثواب على بعضها أكثر من بعض وبهذا يتبين اختلاف الناس في, في الإيمان اختلافهم كما يتبين اختلافهم أيضا في العمل وكذلك في الترق كله يدل على التفاوت فمن جاء بها كاملة صار مستكملا للإيمان فحق الثنى من الله جل وعلا والجزاء الأوفى كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه وبهذا يتبين يعني تفاوت الناس بعضهم يترك شيء من الواجب، بعضهم يرتكب شيئا من المحرمات وعاله تتفاوت كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أكبر عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلطك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليله جارك. فذكر من كل ذنب من كل نوع من الذنوب أعظمه بدع بالشرف لأنه أعظم الذنوب. ثم القتل بعد ذلك قتل النفوس بغير حق أعظمها ولكن أعظمه قتل الولد خوفا من الفقر إذا قال خشيت يطعم ما ذكر الزنا وأعظمه الزنا بزوجة جار. دل على التفاوت العظيم بين هذه الجرائم وكلها جرائم يؤخذ عليها ويراقبوا عليها ولكن بعضها أعظم من بعض، فكذلك الواجبات هل هذا المنوال؟ فإذا كانت الجرائم بعضها أعظم، فيكون عقابها متفاوت، ومثل ذلك الفرائض يكون توابها متفاوت. فإذن استكمال الإنسان للفرائض واجتنابه النواهي يكمل له بذلك الجزاء العظيم والذي لم يستكملها يكون أقل منه درجة وبهذا يتبين أن أولاً العمل إيمان الثاني أن العمل يتفاوت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 إن كان قائل ذلك أراد الخصوص وإن كان أقنى يعني, أقنى يعني هذا مثال مثال ذكره يعني كيف يكون الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في, في الإقرار والقبول والتصديق إذا قال إن سمت قدر أن إنسان ما تقدر أن الإنسان عالم بالنحو فقط أو بالفرائض أو بالفقه أو بالفقه نوع من أنواع العلوم ولكن العلوم الاخرى لا يتقنها فلا يصح ان يطلق عليه حالم في لابد لا بد ان تقيده عالم بهذا الشيء بهذا الفن فاذا اطلقته عند من لا يعرف ذلك فيقول هذا خطا هذا خطا وكذلك الايمان يقول مثلا كلام مؤمن وهو قد ترك بعض الواجبات يكون هذا خطأ أو قلت فلان مؤمن وقد ارتكب بعض المحرمات يكون هذا خطأ لا بد أن يقيد يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق والفسق معناه هو عن الطاع خروج مطلق عن الطاعه فقد يطلق الفسق يكون كاملا وقد يطلق ويراد انه في شيء معين فقط فالمقصود انه لا بد من القيد في هذا ولا يجوز الإطلاق على لاكن الإنس... اسم الايمان على من لم يستكمل فرائض الإيمان والسنب مضادات الفرائض ومناقصاتهم. هذا وجه كونه للسنة يقولون إن الإيمان قول معرفة وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي. نود هذا. فكلما عمل طاعة زاد ايمانه فسواء كان العمل عمل قلبي او عمل جوارح مع ان هذه متلازمه لا يمكن ان يوجد عمل القلب الا ويوجد عمل جوارح هذا من الممتنع ولهذا فرض مثلا فرض مسائل تفرض هي في الواقع نظريه فقط وليست عمليه لا تقع في في الخارج وانما هي نظريات تفرض يكون مثلا يقدرون انسان مؤمن ثم يترك الصلاه ويقال له اما ان تصلي او نقتلك ثم يضيق عليه يعني لا يطعم ولا يعطى ماء ويطلب منه ان يقر فلا يقر هل لا يمكن ممتن فدام الايمان قام بقلبه فلا بد ان يصلي فهذا التقدير تقدير فرضا فرض لا وجود له يكون يرتب عليه احكام هذا من الخطا لهذا الانسان مثلا اذا امن فانه يؤلمه كثيرا ان يفوته شيء من من اداء هذه الفرائض التي افترضت يتألم من ذلك اذا فاته شيء ولو لم يكن اندم من أو نوم او ما شابه ذلك فكيف مثلا يتعمد تركه وكيف مثلا يتعمد ترك يطلب منه أداؤه ويقال لك لم تفعل ثم لا يفعل هذا من الممتنع أن يقع وإنما هي مجرد فرضيات لا حقيقة لها ثم صاروا يشككون عليها ويرتبون عليها احكاماً لا فقع أيضا نعم وإن كان أراد العموم وهو يعلم أن هذا الاسم لا يستحق إلا من كان جامعا علم جميع ما ينوب أمر الدين فقد كذب. يعني حينما يقول انه عالم يريد العموم عموم العلم وهو يعلم ذلك فهو خبره يكون كذب كذب الكذب هو مخالفة الواقع يعني إنه لا يطلق على الاسم. الجامع الا على من جمع ما يدخل تحت ذلك الاسم ومن ذلك الايمان فلا يجوز اطلاقه الا على من قام بالفرائض التي افترضها الله جل وعلا واجتنب الكبائر ليس مجرد الذنوب اجتنب الكبائر التي كبائر الذنوب لان الصغائر لا تنافي كمال الإيمان. قول الله جل وعلا إن تجنبك كبائر ما تناون عن نكفّل عنكم سيئاتكم. إذا اجتنب الكبائر على الوجه الذي ذكره الله جل وعلا، استحق أن يكون مؤمن. نعم. وكذلك القائل لمن لم يكن جاهلاً. إلا لابد من إلا أن يكون مصرا على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة، كما قال ابن عباس، يجعلها كبيرة. نعم. وكذلك القائل لمن لم يكن جامعا أداء جميع فرائض الله عز وجل من معرفة وإقرار وعمل. هو مؤمن إما كاذب وإما مخطئ في العبارة مشيء في المقالة إذا لم يصل قيله هو مؤمن بما هو به مؤمن لأن وصفنا من وصفنا بهذه الصفة وتسميتناه هذه التسمية في إنما هو للمعاني الثلاثة التي قد ذكرناها هذا نفس العبارة السابقة ومعنى قوله إذا لم يصل قبل يعني يصلنه يصل الاستثناء الذي يقيد الكلام إذا لم يقيده يقول مثلا إنه مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته أو بمعصيته أو مؤمن بإيمانه و ترك بعض, بعض واجبات الإيمان فيكون إيمانه ناقص لأن ترك المحرمات من موجب الإيمان من موجبات الإيمان نعم فمن لم يكن جامعا ذلك فإنما له ذلك الإسم بالخصوص فغير جائز وص من كان له من صفات الإيمان خاص ومن أسمائه بعض بصيغة العموم وتسميته باسم الكل ولكن الواجب أن يصل الواصف إذا وصف بذلك أن يقول له إذا عرف وأقر وفرط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله فإذا أقر بعد المعرفة بلسانه وصدق وعمل ولم تظهر منه موبقة ولم تعرف منه إلا المحافظة على أداء الفرائض قيل هو مؤمن إن شاء الله يعني هذا جاء بالاستثناء الذي هو مساله خلافيه يعني أن هذا الاستثناء عند الامام الجلي رحمه الله للشيء المجهول يقول اذا ظهر لنا انه مصدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقائم بالعمل به حسب استطاعته واجتنب الموبقات الموبق هو المهلك يعني الكبائر. ولم نعرف منه إلا المحافظة على أداء الواجب ولكن الأمور الباطنة التي قد يفعلها في خلوته لا نعرفه. فلذلك نستثني نقول هو مؤمن إن شاء الله لان كلمة مؤمن يجب ان تكون منطبقه ظاهرا وباطنا والباطن يقول غير معلوم لنا فلهذا نستثني هذا وجه من نظره لان الواقع نحن لينا مكلفين بما في القلوب فهذا لا حكم له عندنا الحكم الذي يلزمنا هو الظاهر فقط إذا قام بالواجبات وترك المحرمات نقول مؤمن بدون استثناء هو مؤمن بهذا إذا عرفنا ذلك ولكن الاستثناء لأمر آخر غير هذا مثل ما سبق استثناء إما لأنه هذه الواجبات التي قام بها لم يؤديها على الوجه الأكمل وفاته فيها شيء مما هو من الواجبات أو لأننا لا ندري ما هل يستمر على هذا أو لا يستمر لأن الأمر إلى الله وهو الذي يقلب القلوب ويتصر في خلقه كيف يشاء وقد خلق الله جل وعلا الناس قسمين قسم منهم إلى الجنة وقسم آخر إلى النار وهذا كتبه قبل وجوده وعلمه بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم ولا يخفى عليه شيء فقد يعمل العامل بما يستوجب به الجنة ثم ينحرف فيما بعد ويعمل بأملي ما عمل يستوجبه النار فيموت في عليه بالعكس، فلهذا يستثنى وليس الاستثنى شكهم في الإيمان، كما يقوله الذين يمنعونهم مثل المرجاء، المرجع يقولون الذي يستثني هو شاك، يسمون على السنة شكاك، لأنهم استثنوا في الإيمان، وهذا. اولا ان فيه تزكيه اذا قلت مثلا اذا سئلت انت مؤمن ما قلت نعم فيه تزكيه للنفس هذا لا يجوز والثاني فيه الجزم بأمور في عامه انك كنت بكل ما وجب عليك وتجنبت كل ما نهي عنه الثالث انه اخبار عن شيء لا تدركه قد يكون هذا في وقت محدد ثم ينتهي وكل هذا الاستثناء ليس جاء ارتباطا هكذا الله جل وفي وكذلك الرسول جاء في كلامه المستثنى قال جل وعلا وعندما ذكر تعالى وتقدس وعده واخبر انه ارى رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه انهم سوف يطوفون بالبيت محلقين ومقصرين ثم لما لم يحصل لهم في تلك الغزوه او السفره كانهم ظنوا ان هذا فيه شيء من المخالفه مخالفه الوعد فأنزل الله جل وعلا لنا الايه هم في البيت امنين ملبين رؤوسهم ومقصدين ما إن شاء الله ان شاء الله هل هذا شك هذا ليس شك الله جل وعلا يخبر الشيء الواقع وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء عند القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون لماذا قال إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يا حد يشوف الموت لا يمكن ابدا بل للإيمان واللحوق بالمؤمن بالمؤمنين لان الانسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لا بد ان يسلم لربه ويكون دائما خائفا من غوائل السيئات والمخالفات ويكون راجيا رحمة ربه أن يتغمده ويوافيه ويوافي يوم القيامة على الإيمان وعلى التقى فعلى هذا يكون هذا من الإيمان هذا وجه الاستثناء نعم وإنما وصلنا تسليتنا إياه بذلك بقولنا إن شاء الله لأننا لا ندري هل هو مؤمن ضيع شيئا من فرائض الله عز وجل أم لا بل سكون أقرب منها إلى اليقين فإنه غير مضيع شيئا منها كانه يعني يقال وانما وصلنا تسميتنا اياه بذلك بقوله ان شاء الله يعني كل هذا الكلام لو قال وانما استثنينا لان لا ندري هل هو مؤمن ضيع شيئا من فرائض الله عز وجل أم لا بل سكون قلوبنا إلى أنه لا يخلو من تضييع ذلك أقرا منها إلى اليقين فإنه ثم قال فإنه غير مضيع شيئا منها ولا مفذت هذا يعني كأنه خالف يعني أبدناه فإذا كان غير مضيع شيئا منها ولا مفلت فهو الذي يستحق اسم الإيمان على الإطلاق. قال غير مضيع شيئا منها ولا مفرط فلذلك من وصفناه بالإيمان بالمشيئة إذ كان الاسم المطلق من أسماء الإيمان إنما هو الكمال. الكمال في هذا الكلام فيه يعني ارتباك فيه شيء منا. عدم المطابقه لما سبق الظاهر ان سقط منه شيء والله المستعان نعم كان الكلام مفهوم يعني معناه مقصوده مفهوم واضح ان السبب في كونه استثنى لانه يقول ما نعرفه على الحقيقه ما نعرف بواطن اموره عدم مثل ما سبق كلامه فهو لا يرى أن الاستثناء لما سيكون فيما بعد للجهل بالآقبة ولا لأنه أيضا ترك شيئا على العلم وإنما لامور ظنية ويدخل في ذلك ما ذكرت أنه أن الناس يتباوتون في أداء الواجب، منهم من يأتي به أكبر من بعض وذاكرهم فيما ذكر أبن جرينا نعم فمن لم يكن مكملا جميع معانيه والأغلب عندنا أنه لا يكملها لا يكملها أحد لم يكن مستحقا اسم ذلك بالإطلاق والعموم الذي هو اسم الكمال لأن الناقص غير جائز تسميته بالكمال ولا البعض باسم التام ولا الجزء باسم الكل يعني فصح أنه يستفن فيه هذا المبصود فاذا كان لا يستحق يعني إلا من جمع الكمال يعني اسم الإيمان والإيمان يقول من قام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم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 وزيادته بالطاع ونقصانه بالمعصية وقال بعضهم ان اختلاف يعني ما تخلو مسألة من المسائل إلا وفيها خلاف ولكن ليس كل خلاف معتبر للواجب. الخلاف الذي لا دليل عليه يجب أن يرد وإنما الخلاف يكون في المفاهيم في فهم النص أما خلاف يكون مخالفا للنص فيجب أن يرد على صاحبه ولهذا لإما لأ اختلفوا في مسائل كثيرة لاختلافهم في الفهوم أو لأن بعضهم بلغه من العلم ما لم يبلغ الآخر وهذا إذا كان كذلك فإن المخالف لمن بلغه العلم يكون معذورا ولا يجوز اعتبار خلافه إنما يجب أن يتبع ما جاء عن الله وجاء عن رسوله بغير اعتبار لما خالفه مهما كان وهذا مقتضى الايمان ان كثير من الناس يحرف كلام الله وكلام رسوله حتى يتفق مع اعتقاده او يحرفه حتى يعتقد مع ما قاله امامه وهذا نقص في الايمان وقد يؤول به الى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 انه لا يحصل ايمان احد حتى يحكم الرسول في كل ما حدث عنده خلاف سواء في العقيده ولا في العمل ولا في غير ذلك نعم ولهذا قال وقال بعضهم الايمان يزيد وينقص وزيادته بالطاعه ونقصانه بالمعصيه هذا هو قول اهل السنه وقول هذا السنة حتى وروى هذا عن عن الصحابة قال عمرو بن حبيب الصحابي رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص وقيل له كيف يزيد قال إذا عملنا الطاعة زاد وإذا لم نعمل نقص إذا كان إذا لم نعمل نقص كيف إذا عمل المعصية باب اولى نعم قالوا وإنما جازت الزيادة والنقصان عليه لأنه معرفة وقول وعمل فالناس متفاضلون بالأعمال فأكثرهم له له طاعة أكثرهم إيمانا وأقلهم طاعة أقلهم إيمانا وقال أخرون وكذلك التصديق والإقرار والقبول أيضا يتفاوت تفاوت الناس فيه الإنسان تصدقه كما سبب لا يقبل الشك وآخر لو شك فلشك هذا كثير جدا فلا يكون هذا مثل هذا فإذا النس في أصل الإيمان أيضا يتفاوته إذا قلنا إنه التصديق ولكن هو تصديق وإقرار وقبول نعم وقال آخرون يزيد ولا ينقص هذا يزيد ولا ينقص قد روي عن بعضهم بعض آل السنة ولكنه قول ضعيف والإمام مالك رحمه الله أنه قال أهابنا كل ينقص والسبب أنه لم يأت النص في النقص ولكن هذا من الضروري أن الشيء الذي يزيد قبل زيادته ناقص نعم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 زيادته كونه ينزل بعضه بعض الايمان بعد بعض وكل ما امن بشيء لم يكن زاد ايمانه لان الفرائض لم تكن دفعه واحده فاولا التوحيد الذي هو شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله ثم الصلاه ثم الزكاة والصوم واكبر هذا قال به بعض هذا العلم ولكن هذا ليس هو المراد. الزيادة في نفس الأعمال ونفس الإكرار ونفس يعني إذا مثلا يعني نفس نفس القلب وما يعمل بال بالجوارح القلب يعني يتساوت تساوت كم وما يعمل بالجوارح قد يترك بعضه وقد يعمل بالشيء الذي يكون بخلافه من المعاصي وهذا أمر ظاهر جدا لا يحتاج الى استدلال ثم فرض الطهارة للصلاه والغسل من جنابة إن كان أجنب مثل ذلك ثم الصلاة ثم كذلك سائر الفرائض إنما يلزمه كل فرض منها بمجيء وقته قالوا وإنما ينزل. يعني يعني إذا نزل وجب عليه ذلك فيكون يزداد على ما تبق فمعنى ذلك أن الزيادة زيادة الشر هذا قال به بعض آي السنة ولكنه قول ضعيف الأول هو الصحيح نعم قالوا وإنما يزداد إيمانه وفرائضه بمجيء أوقاتها ولا ينتقص قالوا فلا معنى لقول القائل الإيمان ينقص لأنه لا يسقط عنه فرض لزمه بعد لزومه إياه وهو بالحال التي لزمه فيها إلا بأدائه قالوا فالزيادة معروفة ولا يعرف نطفانه لا غير صحيح هذا لا يصحيح أقول إن الزيادة تكون في نفس العمل الذي يعمله اثنان معا بعضهم يكون أداؤه وإيمانه أكمل من الآخر والثاني يكون أنقص يكون أكمل إيمانا وكذلك كونه مثلا قد يزداد الطاعات يعني في النوافل مثل الصلاة والزكاة والصدقه يعني والصوم غير ذلك هل الذي مثلا يصوم اياما نفلا يكون كالذي لا يصوم يعني لأنه بزيادة العمل يكون اكثر هذا في الظاهر فأما زيادة ما في القلب فهذا أمر يتفاوت فيه الناس كثيرا ولهذا قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق الصحابة بكثرة صوم وصلات. وانما في شيء في قلبه وقر في قلبه من الايمان المقصود ان كل الاعمال تتفاوت ويصح ان تكون فيها الزياده والنقص وليس هذا الذي ذكره ان هؤلاء ان هذا هو المقصود فقط ان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 فلا وجه،, وجه للزيادة فيما لا يكون إيمانا إلا بتمامه وكماله ولا للنقصان فيما النقصان عنه كفر هذا قول المرجئه يقولونه لا يزيد ولا ينقص فأنكروا الزيادة ونقص ولهذا قالوا إن الناس فيه سوى فيقوم ارتكب الكبائر وتارك الفرائض مثل الذي يأتي بجميع الفرائض ويجسن الجميع المحرمات فهذا جهل جهل فظيع وجور وظلم في القول وفي الاعتقاد مثل هذا الواجب ان يضرب عنه صفحا ولا يصطر في كتب العلم ومع قول اهل الحق ولكن قد بلي الناس به ولا يزال في هذا من يقول من ذلك الإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه في إيمانه وفي أمانه والله جل وعلا قد أوجب على الناس جميع ما فرضه وأوجب عليهم اجتناب جميع ما فركوا ف... منهم من قام بالواجبات كما أمر الله ومنهم من نقص منها ومنهم ما يرتكب المحرمات وهذا أمر لا يخفى على كل ناظر فالمثل يعتقد أنه إذا قال القول مثلا وقرر بقلبه انه كان صوأ لا يقول ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل او يعني إنسان مكابر يكابر في المحسوسات والذي يكابر في المحسوسات يسقط معه الكلام لا يجوز أن يجادل أو يكلم نعم أما قولهم قالوا والجهل بذلك جحود جحود شيء منه كفر فلا وجه للزياده يعني جعلوه الجحود فقط الجحود والقول أيضا لأن الإنسان قد يترك الواجب وقد مثلا يفوته الواجب بقول يقوله الظن الذي يستهزئ بدين الله أو يسخر برسوله أو برب العالمين أو بأشفى ذلك عندهم هذا لا يضره عليكم مؤمن وبئس القول الذي يكون هذه نتائج وقوله قالوا والجهل بذلك وجحود شيء منه كفر الضل وأنهم عملوا بهذا القول إلى أنتم أيضا جهلتم أن الإيمان يزيد وينقص هل تكونوا كافرين إن هذا هو الواقع، لهم جاهلون بذلك، والجهل في هذا إذا كانوا يعني صادقين في قولهم وحملوا على يعني حسن الظن فهم جاهلون. لكن الأمور الظاهرة يظهر أن الإنسان يعم عن الأمر الواقع الظاهر لأجل انتصار لمذهب. أولي طائفة هذه الجاهلية في الواقع. وقوله يعني فلا وجه للزيادة فيما لا يكون إيمانا إلا بتمامه وكماله وإلا للنقصان في من نقصان عنه كفر. يعني هو الكلام واحد معه في الجهل من الجهل بذلك وجهود شيء منه كفر، فمعنى ذلك أنه إذا أقر بهذا وتكلم به يكفي. نعم. قالوا فقول القائل الإيمان يزيد وينقص كفر وجهل لما وصفنا. قال أبو جعفر يعني يقول بأن الإيمان يزيد وينقص كفر. كيف يقول الله جل وعلا واذا تليت عليهما اياته زادتهم ايمانا هل يكون هذا كفر الانسان كفور ظلوم نسال الله ولكن الضلال يثماد في اصحابه الى ما لا نهايه له ولهذا قال بعضهم لو أخذنا بظاهر القرآن لكنا كفار سأل الله العافية يكون ظاهر القرآن يكون كفر الانسان قد يتجرى على شيء يعجب العبد كيف يعني يصل به الجرأة إلى هذا الحد فمثل هذا لا يستحق أن يكتب قوله أنه يستطر بكتب العلم يجب أن يرمى به في الزباله بهذا القول ويرمى به صاحبه قائله ولا يجعل في مصاف العلماء ولا لأنه صادمة لكتاب الله جل وعلا تماما مصادف الحق فما دليله هذا مثلا هل يوجد له للحق هذه يعني تكون مكابره مكابره للمعروف ضرورة يعني هذا القول يعني يمكن يكون له محمل محمل صحيح هل يوجد له محمل؟ لا يستطيع الإنسان يجده محمل أبد نعم قال أبو جعفر والحق في ذلك عندنا أن يقال الإيمان يزيد وينتقص لما وصفنا قبل من أنه معرفة وقول وعمل وأن جميع فرائض الله تعالى ذكره التي فرضها على عباده من المعاني التي لا يكون العبد مستحقا لا ابن جريد رحمه الله أعرض عن بعض هذه الأقوال ولم يذكرها لأنها لا خير فيها ولا فائدة فيها يذكر الشيء الذي له دليل أو قد يكون صاحبه عنده شبهة فتزال عنه شبهة أما شيء يعني باطل محر خالص هذا ذكره لا يصلح ولا ينبغي اليهود يذكر أقوالهم لأنهم لبسوا الحق بالباطل الذي يلبس الحق بالباطل يذكر هذا حتى يخلص الحق من الباطل أما باطل محض خالص فالواجب العرض عنه نهائيا ولا يذكر قالوا أن جميع هذا سبب أن هذا هو الحق فعاده بعد ما ذكر هذه الأقوال الخبيثة يبين أنه بريء منها والحق في ذلك عندنا أن يقال الإيمان يزيل وينقص لما وصفنا قبل لأنه معرفة وقول وعمل وكلاهما يتفاوت المعرفة والقول والعمل إذا كان يتفاوت فالناس ليس فيه سواء يتفاوتون فإذا تفاوتوا في العمل تفاوت ايضا في الأجر والثواب وهذا امر ظاهر وقوله ان جميع فرائض الله تعالى تعالى ذكره فرضها على عباده من المعاني التي لا يكون العبد مستحقا اسم مؤمن بالاطلاق الا بادائها يعني أن الفرائض وكذلك النواهي فرض شيء ونهي عن شيء لمستطاع ان يفعل لجميع العباد فلم يخص قوما دون قوم وكلهم في فرائض الله جل وعلا سواه وانما خفف عن العاجز او المريض او ما اشبه ذلك اذا كان كذلك الله فاوت بين الجزاء وفاوت بين القلوب وبين الفهم وبين الأعمال هذا أمر لا ينكره إلا جاهل إنه واقع فلا يكون العامل عملا زائدا على الآخر عمله ليس له مقابل لا في يعني قبوله وتصديقه ولا في جزائه وثوابه نعم وإذا كان ذلك كذلك وكان لا شك أن الناس متفاضلون في الأعمال مقصر واخر مقتصد مقتصد مجتهد ومن هو أشد منه اجتهادا كان معلوما أن المقصر أنقص إيمانا من المقتصد وأن المقتصد أزيد منه إيمانا وأن المشاهد أزيد إيمانا من المقتصد والمقصر وأنهما أنقص منه إيمانا إذ كان جميع فرائض الله كما قلنا قبل يعني إذا كان كذلك يضع فيلزم على هذا يعني زيادة الثواب ونقصانه ورفع الدرجة وغيرها لانها كلها تترتب على العمل ولهذا مثل ما سبق ان الجنان بعضها ارفع من بعض ولما وصف الله جل وعلا الجنه كما في سوره الحال الواقعه وسوره الرحمن وصف اهلها وقسمهم اقساما قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان بأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان وفي المقابل قال ومن دونهما جنتان بأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان في الأولى قال فيهما عينان تجريان وفي الآخرة قال فيهما عيناننا الضاختان في الأولى قال متكئين على قرش بطائنها من استبرك وجن الجنتين إلى آخر كلها تفاوت تفاوت عظيم وفي سورة الواقعه كذلك ذكر أصحاب المقربين ثم أصحاب اليمين وذكر لكل فريق عظام ما يتفاوت عن الاخر قال جل وعلا ثم اورثنا الكتاب الذين استطعينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات باذن الله فهل مثلا المقتصد مثل السابق ابدا ولهذا قال العلماء الظالم لنفسه الذي ترك شيئا من الواجب وفعل شيئا من المحرم والمقتصد الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات ولكنه لم يتقرب بالنوافل وأما المقربون فهم الذين ادوا الفرائض واجتنبوا المحرمات وتقربوا إلى الله جل وعلا بالمستحبات والنوافل وتركوا المكروهات الله حكم عدل جل وعلا لا يضيع وهكذا تفاوت الناس في الإيمان هذه أمور الظاهرة وما في القلوب أعظم تفاوت كما سبق نعم فكل عامل فمقصر عن الكمال فلا أحد إلا وهو ناقص الإيمان غير كامله لأنه لو كمل لأحد منهم كمالا تجوز له الشهادة به لجازت الشهادة له بالجنة لأن من أدى جميع فرائض الله ف... يعني هذا أيضا أقول هذا ملحظ آخر إيمان يعني يكون وهذا سبب التنبيه عليه فكل عامل فمقصر عن الكمال هذا لا شك فيه فهل الناس مثلا يصلون إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون الذين بعزت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذه خيريه عامه في الناس كلهم هؤلاء الخيريه معلوم انها في قبول الحق والعمل به والقيام به على الوجه الذي يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فيما بعد كيف تقصير الناس وليس معنى ذلك ان هؤلاء كفروا او انهم ابتعدوا عن كونهم مسلمين بل هم مسلمون ولكنهم تفاوتوا تفاوت ظلم يذكر ان احد الذين كانوا يتعلمون على معاذ بن جبر رضي الله عنه كان ملازما له فلما حضرت الوفاة بكى فقال ما يكيك قال ما أبكي على مال كنت أتحصل عليه منك وانما وإنما أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمه منك قال الإيمان والعلم في مكانهما أطلب العلم عند العلماء أطلب العلم عند ابن الدردة عند ابن مسعود وإياك وزلة العالم فقلت يرحمك الله ومن لي بزلة العالم كيف أعرفها قال إذا سمعت الكلمة تقول ما هذه فكث يعني توقف ثم لا يثنيك ذلك عنه فإنه يراجع الحق أو ربما راجع رجع إلى الحق. يقول لما دفن كان في الشام. لما دفن ذهبت للعراق العراق حسب أمري اللي مسعود كان في العراق في ذلك الوقت خان أبو الدرداء رضي الله عنه. يقول فلما وصلت إلى الكوفة. تقبلني رجل فسألني من أين الرجل قلت من الشام فقال لي أمؤمن أنت يا شامي فقلت أرجو إن شاء الله أنا مؤمن فقال إذا اشهد بالثانية قلت وما الثانية قال اشهد لي أفتك بأنك بجنة فقلت إنا لله وإنا هذا الذي كان يحذرني منه معاذ يقول بين أنا كذلك خرج من مسعود فقال له الا تعجب لهذا الشامي يشهد لنفسه بانه مؤمن ولا يشهد للثانيه بانه من الجنه قال المسعود إذا اذا كنت شئت لانك مؤمن فاشهد انك الجنة فقلت ان لي اعمال لو اعلم ان الله قبلها لا شهيته نفسي ولكن لا أعلم قالوا المسؤون صدق صدق أنه على كل حال يعني المسألة في مثل هذه الأمور يجب أن يتبع بهذا الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الناس قال مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث صاب الأرض فصار منها ارض طيبه قبلت الماء فانبتت الكلى وانتفع الناس ورعوا ومنها قيان امسكت الماء فهي لا تنبت وانما امسكت الماء فورد الناس وارتوا ومنها اجادر لا تمسك ماء ولا تنبت الكلى فهؤلاء الذين لم ينتفعوا بمنوع التوبه فالذين مثلا ذكرهم انه مثل الأرض طيبة الذين يقبلون مثلا يعني يحفظون ويفقهون اهل الحفظ والفقه والثاني اهل الحفظ فقط يحفظون ولكن الفقه عندهم ليس كالاولين الله فاوت بين فهم الناس وفاوت بين أعماله ما نجد على الناس يعني في الأعمال إنسان يكون بمنزلة ألف واحد في العمل وفي النفع للناس والجهات في سبيل الله وغير ذلك إنسان لا لا يستطيع أن يعمل شيء هل الناس في هذا كلهم سواء يعني هذا ظلم ظلم بالقول وظلم في أيضا بالنفس في كونه جاهل هذه الأشياء فقوله فكل عامل فمقصر عن الكمال هذا حق ان الكمال المطلق في جميع الأعمال قد لا يصل إليه إلا النوادر النادر من الناس الخلص فلا أحد إلا وهو ناقص الإيمان غير كامل لأنه لو كمل لأحد منهم كمالا لا تجوز لا تجوز له الشهاده به لجازت الشهاده له بالجنة يعني لو أنه كمل الإيمان من كل وجه لا جوز شهد له بالجنة هذا مفصوله لكن الجنة لمن قام بالفرائض والسناب النواهي يقول لأن من أدى جميع فرائض الله فلم يبق عليه منها شيء والسناب جميع معاصيه فلم يأتي منها شيئا ثم مات على ذلك فلا شك أنه من الجن يعني شك وإذا كان كذلك فالإنسان لا بد له من تقصير قص الكثير وكل انسان يعرف ذلك من نفسه بلا شك ولذلك قال عبد الله بن مسعود الذي قيل له انه قال اني مؤمن يعني هي القصه التي ذكرت عن تلميذي معاذ فلا قال اني مؤمن من اهل الجنه والذي قال له أولا تلميره ثم قال هو كذلك ولكن لما قال إن لي أعمال لو أعلم أن الله قبلها لا قلت إني في الجنة فقال صدق فرجع إليه عبد الله بن سعود رضي الله عنه نعم لأن من أدى جميع فرائض الله فلم يبق عليه منها شيء واجتنب جميع معاصيه فلم يأتي منها شيئا ثم مات على ذلك فلا شك أنه من أهل الجنة ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الذي قيل له إنه قال إني مؤمن ألا قال إني من أهل الجنة لأن لكن هذا القول الذي يعني قاله يعني قال إني مؤمن هو يخبر عما في نفسه عما يعمل ولا يجد في نفسه شك ولا يجد وقد قال لماذا مستثنا وقال فقال إني مؤمن إن شاء الله هذا الذي يريده هو عبد الله المسؤول لماذا قلت إن شاء الله المؤمن إن شاء الله قال ذلك جازما فنقول مثلا هو هل يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن بدون استثناء ها يجوز يجوز ليس ما يجوز يجوز ولكن يجب نخبر عما في نفسه فالاسم مستحب فقط ما هو واجب السنة يرون انه مستحب وأنه يجوز فقط يجوز النفتة الثثني والمرجئة يقول لا يجوز إذا استثنيت فأنت الشاك والشك كفر هذا ما ارتكب خلافا ما خالف في ذلك ولكنه فقط نسفتناه فقال انك ماذا منك مؤمن يقول انك في الجنه فاجابه قال على من الله جل وعلا قبل اعمالي يقول اني في الجنه اذا مت على ولكن بقي الشيء الثاني وهو انسان ما يدري ماذا يكون فيما بعد وما تدري يكسب ماذا تكسب غدا كل انسان لا يدري ماذا يكون في الغد ماذا يكسب وقوله لأن اسم الإيمان بالإطلاق إنما هو الكمال هذا سبق وما كان كاملا ومن كان كاملا يعني بإيمانه وبعمله كان من الجنة غير أن أن إيمان بعضهم أزيد من بعض أزيد من إيمان بعض نعم وإيمان بعض أنقص من إيمان بعض بالزيادة فيه بزياده العبد بالقيام باللازم له من ذلك هذا أمر ظاهر ولا اعتجل الاستدلال على هذا الشيء يعني تفاوت الناس في الاعمال لا ينكره أحد ولكن المنكر كون الذي مزل يزيد بالاعمال أنه ليس له زيادة ثواب وليس عنده زيادة ايمان هذا المنكر الذي يقوله المرجئه فالرغبه التي تكون عند الانسان مثلا تحدوه الى الامل وتمنعه من المخالفه هذه كلها نتائج الايمان ايمانه بوعد الله وإيمانه بما أمر الله جل وعلا به وقبوله وامتثاله تفاوت بين عباده جل وعلا في العمل وفي الإيمان وفاوت بينه في الجزاء والدرجات نه. قال لأن اسم الإيمان بالإطلاق إنما هو للكمال ومن كان كاملا كان من أهل الجنة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 بما أغنى عن تكراره في هذا الموضع وفي فساد ذلك القول فساد علة الزاعمين أنه لا يجوز زيادة والنقصان في الإيمان وصحة القول الذي اخترناه يعني هذا القول الذي اختره قول عن السنة وهو حق وقوله دللنا على خطأ قول من زعم أن الإيمان معرفة وإكرار دون العمل يعني قول المرجئة والذي يقولون العلم الايمان هو امور يختلفون اختلاف كثير هم الذين يسمون المرجئه المحوه الخالصه والذين قالوا هو معرفة وإقرار دون العمل هذا سائل المرجعة ومن دونهم أيضا من أنكر دخول مسمى العمال في الإيمان أيضا سموهم مرجئه لأن العمل والقول والعقيدة كلاهما أطلق عليه الإيمان فساعد قول الزاعم أن المعرفة دون الإقرار والعمل وقول الزاعم أنه الإقرار دون المعرفة والعمل يعني كلاهما مرجع ولكن هؤلاء المرجعة الخالصة وأولئك أضافوا إلى المعرفة الإقرار والسنن يقولون الجميع كله إيمان وقوله في فساد هذا ذلك القول فساد عله الزاعمين أنه لا يجوز الزيادة والنقصان، أي إذا فسد قولهم فثبت أنه يزيد وينقص لتفاوت الناس فيه في الزيادة وفي كذلك عدم الأمل وكذلك يكون هذا مطلقا في زيادة الإقرار والتصديق والعمل والعلم عند الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا. واحد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أليس قول أنا مؤمن يدخل في التزكيه تزكيه النفس. الأخبار بما يكون. يقوم من الإنسان ما هو من تزكيه؟ لو يخبر أنه قام بهذا، ولكن من الأشياء التي يعني يجوز أنه يقول أنه أرجو أن أكون مؤمن، أرجو أن أكون مؤمن أو أقول إن شاء الله، وإذا لم يقل فليس فيه شيء، وليس من التزكيه لأنه واجب. ماذا تقول تقول انك تقول انك تقول انك تقول لست بمؤمن؟ ما يجوز. إن مؤمن تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول لمن تقول تقول هذا تقول انك تقول هذا تقول يسألون عن انك تقول وعن تقول وعن تقول انك الذي صار تقول انك تقول انك تقول انك ذلك. أما إذا كان مثلا الإنسان في مجتمع مختلف فيه مسلم وكافر وفي كذا يضطر الإنسان أنه يخبر عن في فينا عن عمله هذا يقول شيء يسأل عن شروح الكتاب هل من العلماء من شرح هذا الكتاب الكتاب ما سبق أن طب غير هذه المره وهو واضح لكن الشروح ما اعرف له الشروح